وحتكلم النهاردة عن الخادم عاوز يكون خادم يخدم المسيح اعتقد كلنا عاوزين نخدم المسيح ما حد مسيحي مش عاوز يخدم المسيح كلنا عاوزين نخدمه و بعيوننا بدمنا بحياتنا بكل ما نملك لانه صنع منا بشر صنع منا قديسين صنع منا مخلصين بدماؤه التي سفكت على عود الصليب وكالعادة انتوا بتساعدوني على التكست في الايات فلو سمحتوا ساعدوني على التكست بالايات وبعدين نتمتع بالصور بتاعت المعمودية خاصة اننا بنتكلم عن الروح القدس شعر من أعمال الرسل الثنين من واحد إلى أربعة يوم الخمسين العظيم ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من منه بريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطا أن ينطقوا مجدا لك يا رب مجدا لك يا سيد وعد الرب يسوع المسيح التلاميذ وهو رب الوعود وأب الوعود وسيد الوعود وعد التلاميذ أن يرسل لهم البرقليت الروح القدس وقال لهم أن لا يبرح أورشالين إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي ونلاحظ أن التلاميذ استجابوا لسيدهم ولمعلمهم وبقوا في أورشالين وكان حلول الروح القدس في يوم مهيد جدا حيث أنه كان عيد الخمسين أو عيد الأسابيع وهذا العيد يجتمع فيه كثيرون من أمم كثيرة يهود من كل مكان وأن الروح القدس لم يحل فقط وهذه جزئية هامة بحيث أنه يشعر به الشخص ولكن بصورة مرئية لأنه كان كألسنة من نار على رأس كل واحد كل واحد على رأس لسان من نار فكان الأمر مرئي أمام الجميع لم يحصل في الركن لم يحصل في زاوية لم يحصل في ليل لم يراه أحد وإنما حصل أمام الجميع والكل رأوا ألسنت النار وهي على رؤوسهم وصاروا يتكلمون بألسنة أخرى أيضا كما أعطاهم الروح أن ينطقوا كانوا يتكلمون ولكن كل واحد كان يسمع لغته التي ولد فيها كان لغة كثيرة الروح القدس أعطاهم أن ينطقوا والكل يسمع اللغة التي يعرفها جيدا السيد المسيح هو ابو الوعود والان دعونا نرجع قليلا الى المواعيد الموجودة في الكتاب المقدس التي لي ولك فيها نصيب هذه الوعود لم تكتب لكي ما تبقى طي الصفحات وانما لكي نتعزى ولكيما نتمتع بهذه البركات السمائية كل الوعود بدون استثناء الروح القدس هي منحة مجانية لكل من يؤمن بالمسيح تادي ومخلص شخصي لحياته يمنح هذه المسحة المقدسة مسحة الروح القدس ويعمل فيك روح الله تماما كما عمل في الذين من قبلنا ويشهد من خلالك روح الله تماما كما شهد في الذين أيضا كانوا قبلك وتصير انت كارزا فتصير انت ايضا كارزا بروح المسيح بقوه روح المسيح كما كان هؤلاء ايضا حاضر الناس التي على المايك النعالي لكم حق انا اوضط المايك شوية شكرا انكم بيتنبهوني اذا الروح القدس هو الانطلاق احبائي الذين تريدون ان تخدموا الرب الانطلاق من خلال روح المسيح وبعيدا عن روح المسيح لا يوجد خدمة على الإطلاق كل من يفكر أن يخدم لابد أن يأخذ هذه المنحة هذه القوة هذه النعمة من روح المسيح هذه المسحة حتى إذا ما خرجت وتكلمت إلى الناس لا يكون كلامك لا يكون كلامك فيما بعد وإنما يكون كلام المسيح الذي مسحه بروحه فيدخل إلى الأعماق إلى مفارق النفس والروح والنخاخ والمفاصل ويميز أفكار القلب ونياته مع أنك أنت تقول الكلام ولكنه يسمى كلمة الرض هذا عمل عجيب أقوى هذا عمل فيه نوع من الإعجاز هذا العمل لا بد أن ننتبه له كيف أنا المتكلم وتوصف هذه الكلمات لأنها كلمات الرب لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم ألا يستحق هذا الإله المجد ألا يستحق هذا الإله أن ننحني أمامه ألا يستحق هذا الإله أن نطرح كل أكاليلنا عند قدمي كتين ونقول له يا سيد أنت تستحق لأنك سيد عظيم لأنك إله مبارك تستحق أن نطرح كل أكالين أمامك لأنك اشتريتنا بدماج من كل قبيلة وأمة ولسان وشعب والآن سكت روحك القدوس علينا جعلتنا نتكلم بكلامك جعلتنا شركاء لروحك القدوس فننشر كلامك ورسالتك إلى الآخرين أي, أي شرف هذا الشرف أن تكون كلماتك عزيزي عزيزتي لا تكون فيما بعد كلماتنا ولكنها كلمات الملك المسيح له كل المجد نشكرك أيها الملك العظيم نشكرك أيها القدوس لانك اشتريتنا با اغلى يمكن ان نفكر فيها لا ابي ولا الكريمه ادرين أريد الآن أيها الأحباء وأنا أعرف أن هنا الآن معنى خدام مباركين كان يجب أن أجلس وأسمعهم وأتعلم منهم ولكن من أجل اتضاعهم أعطوني هذه الفرصة ولكني أقول لكم أحبائي أنه يجب أن نؤمن ونسق أن روح المسيح الذي الرزيفين هو الخادم من خلالنا وأنه بدون روح المسيح لا نستطيع أن نقدم خدمة حية لأي شخص على الإطلاق إذن يوم الخمسين حل الروح القدس ويحل الروح القدس كل يوم على الذين يقبلون المسيح فاديا ومخلصا في حياتهم المسيح كل يوم يخلص المسيح كل يوم يأتي بخراج إلى حضرته الموضوع لم ينتهي الموضوع لم ولن يتوقف وأنتم أحباء مباركين أنتم الفعلة أنتم الفعلة الذين يريد الرب أن يعمل من خلالكم لا يريدك أن تكون فقط إنسان مستمع يريد أن يحرق قلبك ومشاعرك يريدك أن تلتهب كلك لكيما تشترك في توصيل كلمة الرب للآخرين وحيث أننا قرأنا الآن حلول روح الله القدوس يوم الخمسين على الكنيسة على جماعة المؤمنين إلا أنه كان البداية التي لن لم لن تتوقف على الإطلاق وكل مسيحي حقيقي استنار بمسحة القدوس يستطيع أن يخدم المسيح نحن في كرم المسيح ولكن لا نريد أن نكون في كرم المسيح من أجل أنفسنا فقط المسيح الحقيقي لا يستطيع أن يعيش أناني المسيح الحقيقي لا يستطيع أن يعيش لنفسه المسيح الحقيقي يريد أن يهد كل هذه البركات التي يتمتع هو بها للآخرين أيضا لأنه يعرف أن هذا الالتهاب الروح الذي في أعماقه لا يستطيع أن يه لا يستطيع أن يبقيه لنفسه فقط يلتهد من الداخل بروح المسيح فيريد أن يشارك الآخرين أيضا بهذه النعم وبهذه البركات لو سمحت الأحباء اللي بيساعدوني في الآيات على التكست عايزكم تفتحوا معايا سفر إرمياء افتحوا معايا سفر إرمياء والأصحاح عشرين وحطولي الآية رقم 9 على التكست لو سرحت خلاص حطونا 8 وتسعة نشوف الجزئية نفهمها كويس لأني كلما تكلمت صرخت هذا كلام إرنياء ناديت ظلم واغتصاب لأن كلمة الرب صارت ليا للعار وللسخره كل النهار كل النهار فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه فكان في قلبي كنار محرق محصوره في عظامي فمللت من الامساك ولم استطع اشكرك ايها السيد عارفين ايه الكلام ده ارميه كان بيبشر باسم المسيح باسم الرب الالهي فسخر منه فقال يا رب اسمك صار لي للسخرة وللعار مش هتكلم مش هنطق باسمك خلاص هعيش لنفسي مش هبشر الاخرين ما الذي حدث يقول ارمياء فكان في قلبي كنار محرقة كلامك في قلبي كان كنار يا رب لم استطع الامساك لم استطع ان امسك كلامك لم أستطع فططقت أخبر الأخرين هذا هو المسيح الحقيقي يا إخوة لا يستطع أن يمسك كلمات النعمة يريد أن يفرح كل القلوب يريد أن يمتع الأخرين كما تمتع هو بذات النعمة يريد أن الكل يشارك أنا متأكد الآن أن هنا عدد ضخم جدا من الأحباء يريد أن يعمل الرب في حياته مين اللي يحبب تبلي رقم سبعة اللي تحب أن الرب يعمل من خلالك اللي تحب أن الرب يكرسك خادم لمجده ولإسمه نعم أسب أن كل هذه الأسماء تريد أن تأخذ نعمة خاصة وبارك خاصة من السيد الرب أسق في هذا الأمر تماما لأننا أمام سيد لم يرفع سيفه علينا لم يرفع عصاه علينا أمام سيد لم يرفع يده علينا وإنما رفع ذاته على الصليب لأجلنا فسبان بعدته أذهشنا بحنانه أذهشنا بعقصه علينا لذلك المسيح الذي يعرف الرب لا يستطيع أن يمسك إطلاقا ما يعرف حتى يخبر الآخرين بحلاوة المسيح وبروعة المسيح وبحلاوة رقة المسيح وحنانه أنا واسق أن المختبرين في الغرفة عدد كبير جدا الذين اختبروا محبة المسيح ونعمرته وحنانه وأثق بالأكثر أن هناك من يستخدم الرب ليكون هو أيضا سبب بركة لأهل وليوصل من خلاله هذه البركات والنعم للآخرين أحباء المباركين أنت كمسيحي ليس فقط مجرد قنطرة اسمعوا الكلام جيدا اسمعوا هذا الكلام جيدا المسيحي الحقيقي ليس مجرد قنطرة ليس مجرد معبر ليس مجرد كبري بتاخد كلام من هنا وتوصل من هنا أبدا المسيحي الحقيقي هو الذي استقبل نعمة الرب كلمات الرب فعاشها اختبرها ثم نقل هذا المسيح الذي عرفه للآخرين فانت لست فقط معبر ولكنك حيا ايضا المسيح يعيش فيك ومن خلالك ومن خلالك ينتقل الى الاخرين حل الروح القدس على الكنيسة وما يزال الرب يحل بروحه القيوم في النفوس التي تخلص ويعمل كل دقيقة وكل لحظة في كل النفوس الموجودة في العالم لكيما يأتوا إلى صليب المسيح ويؤمنوا فيسكن في حياتهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم بتؤمن بالكلام ده بتؤمن بالكلام ده ولا بتعمل فيها انك انت مش مستحق وانك انت يعني ما ينفعش الكلام ده وانا نيم انت ميم اسمح لي اقولك انا ولا حاجة ولا حاجة اذا حتفكر في نفسك فنحن دون ومزدرة وغير موجود نحن لا شيء على الإطلاق إذا كنت بتفكر في نفسك فأنا أول الخطاء الذين في العالم لا يا عزيزي فكر في محبة المسيح فكر في صليب المسيح المسيح يريد أن يعطيك فلا تقول لا أريد المسيح يريد أن ينبك قل له يا سيد أشكرك افتح يديك واستقبل النعم الكتاب المقدس في مزمور 81 يقول افغر فاك فأملأه افغر افتح افتح فمك فأنا أملأه لك أرجوكم افتحوا أفواهكم واسألوا واطلبوا وقرأوا والرب يسوع يريد أن يملأك لا تستعفي بحجج ليس لها مقام في الكتاب المقدس لا تستعفي بحجج لن يقبلها منك الرب على الإطلاق يوم الدينونة سيقول لك كنت أريد أن أعطيك في كل وقت والآن يوم خلاص الآن يوم مقبول والآن أنا أسق أن كل الموجودين الذين يعرف المسيح حتى ولو بصورة نظرية يريدون الآن أن يمتلئوا من روح المسيح إذن دعونا نرفع صلاة الآن ونقول له أيها السيد العظيم أيها الملك الذي تستحق أن نضع قلوبنا أمامك ونقول لك أيها السيد املأ هذا القلب فلا العالم يستطيع أن يملأه ولا المادة تستطيع أن تملأه وحدك فقط أيها السيد من تستطيع أن تملأ القلب والفكر والعين وحدك من تستطيع أن تملأ الكيان لأنك خالق هان يا سيد ونحن نأتي أمامك وكلنا ثقة أنك تريد أنك تريد وبهذه الإرادة المطلقة التي لك نحن نأتي أمامك ونقول لك يا سيد الان لو سمحت الان نقنا يا سيد واملنا من سكيب روحك القدوس املنا يا سيد من سكيب روحك القدوس املنا يا ملك من سكيب روحك القدوس المنسكب الذي لم يتوقف ولن يتوقف ها نحن امامك أيها الملك اواني تريد أن تتشرف بالامتلاء من نعمتك ومن عمل روحك القدوس في اسمك أيها الملك العظيم يا من افتديتنا سيدنا يسوع المسيح يدك العظيم القدوس دعيا علينا نحن نسأل في اسمك ونسأل أننا أخذنا لأنك صادق وأمين لك كل المجد والبركة إلى الأبد أمين ثم آمين ثم آمين إذن الرب الإله يريد أن يملأنا بروحه القدوس ولو رجعنا إلى سفر التكوين الأصحاح الأول والآية الاثنين حطونا الآية دي على التكست لو سمحته يقول الوحي الاله المقدس وكانت الارض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم وروح الله يرف على وجه المياه حتى الارض مش سايبة حتى الارض وهي لسه بتتكون هو المهيمن هو الخالق هو المسيطر روح القدوس يرف عارفين يرف يعني في العبري يعني يحتضن الكرة الأرضية وكأنه طائر يحتضن بيضه إلى أن يفرخ ويتخرج الحياة كاملة إلى الوجود كانت الأرض خالبة خالية في شكلها الأول ولكن رب الجمال احتضن الأرض ليصنع منها هذا الجمال الذي نراه لم يتركها أرض خريبة عمرها بكل الجمال الذي فيها ولم يتركها خالية وإنما أوجد فيها المياه والنبات والحيوان والإنسان روح الله يرف على وجه المياه فإن كان أحباء المباركين على الأرض الجماد المادة الفانية احتضن الرب الأرض فكم أنا وأنت القيمة الغالية في نظر الله الرب يحتضن كل شخص فيكم الرب يرفرث بروحه القدوس علينا لأنه كما صنع من هذا الجماد من الأرض الجرداء الخالية صنع منها حياة فهو يخلق فينا حياة جديدة لتمجيد اسمه القدوس لا ترككم يتاما هذا وعد المسيح وقد أرسل المسيح روحه القدوس سكيبا يستمر من السماء على البشر ليعطي حياة يرف بنعمته على وجه البشرية إن كان في الماضي رفع على وجه الأرض ليخرج منها حياة اليوم كما في الماضي منذ ذلك التاريخ حين حل الروح القدس فهو يرف على البشرية ليخلق فيها حياة ليعطيها حياة أشكرك أيها السيد أشكرك أيها الملك يا من بروحك القدوس تحيي نفوسنا تحيي قلوبنا وضمائرنا الميتة تجعلنا نحلق معك في السمائيات أنت إله رائع أنت إله تستحق أن نجسو أمامك وأن نقول لك املأ حياتنا بفرحك يا سيد املأ حياتنا بفرحك أيها الملك املأ حياتنا بفرحك لأن فرحك هو قوتنا هكذا مكتوب في الكتاب المقدس لأن فرح الرب هو قوتكم فإن كان السيد قد رفى بروحه في القديم وأخرج الحياة من الجماد فهو أيضا من قلوبنا القاسية يستطيع أن يصنع قلوبا لحمية يستطيع أن يقيم حناجر تبارك اسم وتسبحه يستطيع أن يخلق فينا روحا جديدا يجدد فينا الروح ويخلق فينا قلبا جديدا كما قال الحلو في القديم قلبا نقيا أخلق فييا يا الله وروحا مستقيما جددوا في أحشائي إذن لا تريأسوا حتى وإن طال الوقت عليك حتى وإن كنت مأسور بخطيئة الفترة الكبيرة حتى وإن كنت مأسور بشهوة معينة اركع وصلي لا يوجد شخص يستطيع أن يحررك المحرر هو الذي قال إن حرركم الأن فبالحقيقة تكونون أحرارا لا يستطيع العالم بكل ما يملك أن يحرر إنسان واحد من خطية لا يستطيع لا يستطيع العالم بكل ما يملك أن يحرر إنسان من روح نجس فيه ولكن المسيح بكلمة يستطيع أن يبرئنا بكلمة من فيه يستطيع أن يحررنا من عادة سيئة من خطية مسيطرة من شيطان يجول زائرا حولنا المسيح فقط هو الذي يستطيع أن يحررك والآن إن كان في وسطنا من يقول أني أريد أن أتحرر أريد أن أخدمك يا سيد ولكني مكبل بخطية مكبل بشر. مكبل بفكرة مكبل بشخص لنرفع قلوبنا الآن ونقول له أيها السيد يا من قلت إن حرركم الحقيقة تكونون أحرارا نسأل الآن يا سيد حرية لكل النفوس المكبلة لكل النفوس التي تسمعنا الآن والتي تعاني يا سيد من أسر ومن قيد ومن سجن بكل أشكاله وبكل أنواعه نحن نرفع لك الأسماء كلها يا سيد نعم نصلي أن تحرر كل هذه النفوس ولنا سق مطلقة فيك يا سيد يا من قلت إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا نحن نسق فيك فأنت الوحيد الذي تستطيع أن تحرر إلى التمام حل الروح القدس على الكنيسة وهو يعطينا استنارة ومسحة القدوس فينا وكما احتضن الأرض في القديم وأخرج منها الحياة يخرج حد فينا الحياة لنحيا بها ولنفيض أيضا على الآخرين ما زلت باتكلم برضو النهاردة عن الروح القدس ودي الحلقة الثالثة والأحباء اللي بيسجلوا بشكرهم الأخ روماني الأخذ بالضمئير فلو تحبوا تسموها الروح القدس الجزء الثالث وأنا حقيقة أحب أن أتكلم في الموضوع ده مرات عديدة الروح القدس لأنه هو المحور الأساسي في بنوتنا لله أحيانا الموضوع ده منسي في حياتنا دي نعتقد أن الموضوع صوم وصلا وروح كنيسة وانتهى الموضوع عزيزي أختي المباركة الموضوع حياة الروح الله فينا المسح المسحة من السيد هو ده الأساس فأنا أرجو أننا نطرح هذا الموضوع مرة ومرات حتى نتعلم وأنا أولكم كيف نصلي في الروح القدس ونطلب بركات روح المسيح لكي نحيا ببركات المسيح وروح المسيح ولكي ما نخدم المسيح بروحه مش بمنطقنا ولا بزكائنا ولا بقوتنا دلوقتي حيكون معانا أخونا uh,